بسم الله الرحمن الرحيم سدئس ربك الأعلى <تصفيق> الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرى فجعله هساء أسوى فنقرئك فناسا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى انما بال في الصحف المولى صحف ابراهيم